ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراتا وليزقكم من رحمته وليزقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتع من فضله ولعلكم تشكرون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 إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير